وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفْقَهُ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَايَ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَايَ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ